قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كراما اي اذا مروا باهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم كراما مكرمين انفسهم عن الخوض معهم في لغوهم وهو كل كلام لا خير فيه كما تقدم وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه جل وعلا بقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقد قدمنا الآيات الدالة على معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي الآية قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا قال الزمخشري لم يخروا عليها ليس بنفي للخرور وإنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى كما تقول لا يلقاني زيد مسلما هو نفي للسلام لا للقاء والمعنى انهم اذا ذكروا بها اكبوا عليها حرصا على استماعها واقبلوا على المذكر بها وهم في اكبابهم عليها سامعون باذان واعيه مبصرون بعيون راعية انتهى محل الغرض منه ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يكبوا عليها في حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق وعميانا عن إبصاره بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الآية ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى وكقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى غير ذلك من الآيات وقد دلت الآية المذكورة أيضا بمفهومها أن الكفرة المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا أي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا يبصرون حتى كأنهم لم يسمعوها اصلا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة لقمان وإذا تُتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كألم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى في الجاثية ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تُتلى عليه ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين وقوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم الآية إلى غير ذلك من الآيات والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما وعميانا هو إكبابهم على إنكارها والتكذيب بها خلافا لما ذكره الزمخشري في الكشاف والصم في الآية جمع أصم والعميان جمع أعمى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة كما يدل عليه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون وقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار الآية وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها قوله تعالى ويلقون فيها تحية وسلاما قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام قوله تعالى خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى نعم الثواب وحسنت مرتفقا وبهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذه الحلقة وبنهايتها تبقى لنا حلقة واحدة في سورة الفرقان بإذن الله تعالى فحتى نلتقي في لقائنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته